والعكيم والدرآن المكرم العظيم فمن حين يدخل عليه مع حفظ الله له بعاع أو يصح في ذلك لمن رضاه عن أحد من الصالحين سماع مع كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الأصحاب وكان عليه أكثرهم من المعرفة بالخط والكتاب إن هذا من الافتراء لعجب عجيب لا يقبله مهتد من, الهد... من الخلق ولا... ولا مصيب فنعوذ بالله من الجهل والعماء ونسأله أن يهب لنا بكتابه علما ويجعله لنا بكل ظلمة مظلمة سراجا مضياء ومن كل غلة معطشة شفاء وريا فقد جعله ريا من الضماء لمن كان ضميا وضياء من العماء لمن كان جاهلا عميا فهو البصر المضيء الذي لا يعمى والريء الروي الذي لا يضمى فمن روي به من الصدع بإذن الله ارتوى ومن أبصر ما به من الهداس لما أن يضل أو يغوى بل هو سراج السرج وخججه فأبلغ الحجج كما قال الله ذو الحجج البوالق والحد المبين الغالب قويل لله الحجه فالقالباره الفلوجه الا هداكم اجمعين اكرم لغاكم ها في التام قال التام وقال سبحانه بل تكذبون بالحق على الباطل فيدمغوا فيده وهو جاهب لكم ويل مما تصفون معنى فدمغوا يا زلفاء انه يغلب تمرق تتمرق قبلها كانها بتغطيه وكمان <تصفيق> فمن عمي عن حججه فلن يبصر ومن حاج بغيره فلن يظهر ومن ظل عنه عظما ضلاله ومن قال بخلاله كذب مقاله ليؤ انزراجه هو وحي ساطع لائح وعزم ونهيه رحمه من الله ونصايه <تصفيق> لي انزراجه وحيه ساطع لائح عظموا عمرو وانه هو رحمه من الله ونصابه فساه كبيره فيه قصص الامم والقرون وتفسير حكم كله والشؤون يخبر عن السماء والارض وابتداءهما وعن الجنه والنار وانبائهما وعما بطرا 22 بش... ما احكم بالاحكام من... لا احكام الناس احكام مش عم بعمل لا الناس تنظيمات الامور اللي هي امور سياسيه تعزيل ما صار تلك سورة من القرآن وتفصيل الخطب كله والشون يخبر عن السماء والارض ابتداءا وعن الجن والدنار وعن ضائما وعما فطر من الجن والانس وخلق من كل بدن ونفس باخبار ظاهره جليه واخرى باطنه خفيه الا عمن خصه الله بمستورها واطلعه بمنه على خفيه امورها فعنده منها ومن الخبر عنها عجائب كثيره لا تحصى وعلوم جمة لا تستقصى فهو ينظر اليها ويراها بغير قلب منه يرعاها فلا يخفى عنه مما اظهر الله به منها خافية ما بس يعني يا ما يخفى عنه مما اظهر ما قدرتش الهام لا ما ها فكن ماجيا باثر يا خطرنا يخفى عنه مما أظار الله به من أخاذيه وموهبه الله له في نفسه بعلمها من كل علم ذكاذيه فان جاء ينطق بها نطق فأحق في خبره عنها فصدق وكان بها وفيها أصدق قائل وإن زكت عنها زكت غير جاهل فهو لعلومها قرين وعلى مكنونها أمين إن ذكر منها بآيات رعاها أو سعمعها عن الله وعاها لا تصم عنها له أذن ولا يقين ولا تعما عنها منه فكرة ولا عين فهو ينظر إلى ما أرده بيقين بيقين قلبه عيانا كما قال سبحانه وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُّمَّ وُعْمِيَانَةٍ كيف؟ كيف؟ يعني يصبتون؟ يعني يصبتون؟ يعني يصبتون؟ يعني يصبتون؟ كأنها شيء قبلهم وأتعركضوا فيهم يعني ما بيستضوها؟ أبستضوها من عماهم عنك من المفرض أن يمجوهم كذا؟ لا يغدرون هم يعني هم المداهيره يراها, يراها يقبلوا عليها بسرعه لا يعني يراها يعني يراها لا يخروا عليها صم من وعميان لان الصمم والعمان ما هم مدح نفسهم لكن كان يشيلهم الناس ما ظنهم المداهره ان يخروا عليها بالاسماع والعمل وكذا ويستخدمون في عكس بعض ليس بمن الله عليه ولما أحسان الله إليه بمستكبر عليها ولا بمصر فيها فيكون كما ذكره الله فيها بإصراره وإغراضه عنها واستكبار فقال سبحانه وإلو لكل أفاك نظيم يسمع آيات الله تسلع عليه ثم يصفه مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هجؤا عذاب مهين ولكن من ذكر بايات الله فعرض عنها وضل ولم يعلم عن الله منها ما علم كما قال تبارك وتعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم نك نني يفقهوه ودي ان يفقه من الهدى فلن يهتدوا اذا بل وهب اهو برحمته ومنه وفضله قبول ما جاءت به ايات الله من النور والهدى فجميع عن اللعيب ابن منه واعيه وعلمها من الله بنفس البيع المها ساعيه اغطي اغطي او ايات كبتي ها يا حق الله إيش كاملة هذا هذا لما كانت قلوب خلقها الله سبحانه وتعالى لتعرف الحق وتفهمه ويضع الله وكانت في واقعها على عكس هذا سواء فلما أراد الله المبالغة في ذكرها بالإغراض وعدم الفهم لآيات الله وعدم الإقبال عليها سواء نسب انها مغطى. ولما اراد ان تكون هذه التغطية شيء غضاء عزر. نسبها اليه حتى كأنها خلقه. يعني سواء. يعني ما عدم يمكن زواله. وهذا ما بحش ما, ما هو لدم فيه. لما كانت الاشياء التي خلقها من الله قوية الفعل والاثار ما هي مثل الاشياء هذه هي هاشة. الا ما هي من الخلقة. ما هي لا مست... مكتسبة ولا مستنعة. ايه. يمكن نجاتها. لكن دي قدي مناصر الخلقة. دعم. بصير كيف قالوا هم مشركين حين ما. حين ارادوا نفسها المعنى. هل ارادوا يفكموا النبي صلى الله عليه وسلم مما هم راضين يسمعه وقالوا في بينا وبينك حجاب. بينا وبينك حجاب. انا مشي في الواقع عزا. هذا لنا واقع صنية. اه? امراضي هذه نعم, نعم ما كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى اهله واذا جاء الذين يؤمنون باياتنا بقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه فانه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب منه بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فسبت الصلاه تبارك وتعالى اياته وبينها لمن يستحق تفصيلها وبيانها من المؤمنين وقال تبارك وتعالى في من اعرض عن ذكره بعد قيامه بالجد واله وتجاوزا فاعرض عنك عن والا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل أعلم بمن قال عيسى الله عليه لا تمنعوا الحكمه اهلها ولا تبذلوها لمن, لم ي... لمن ولا تطرحوا بين الخنازير فيقذروها <تصفيق> يفون <تصفيق> الحكمة الحكمة غير العب <تصفيق> الشراخيره بها الفسول هذه ما بلا با منها ويعبثوا وي بها استعمل مع مشروع ثاني غار وضع على الحكم يقدر والحكم للمؤمنين بشكله الثاني غير الشكل حق لا لا بعد كفار قريش وطغيانهم وفسادتهم كان النبي بيد يدعي عليهم <تصفيق> <تصفيق> اشترك هذا هذا شيء من الحكمه الحكمه التي هي سياسه النفس ما اليها من ذلك من المواعظ الجميله التي هي التي هي المسلمات بين المسلمين والمؤمنين الامور المسلمة بين المؤمنين والمسلمين تجي ترجم بهذا لك ما بلي يسخروا بها ويستهزئوا بها واحد قال لا, لا. <تصفيق> لا وحب أكد إيه بس ولا أمناك تعلمني عنه ومقضاعش قال لا تعلمني <تصفيق> <تصفيق> كلام كلام عنه ما يدلو عليها قال لا قال لا أنك لا تعلمني قال هواش آه إنها هنا لعلمان لو أصبت له الحملة بل أصبت لجنة كذا غير مأمون عليهم وكذا حقدتهم قال كذا صعب قال بلا با ولا با لا حلوا بهم أهن ما بيهب لا ناشي ما هم لا اشتي لا حلوا بهم ما هن ما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 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين النبي <تصفيق> بيدعيهم ويعلمهم آيات الله ويتلوها على أهمين بل يتحيل ويتلطف ويتبصر كيف يسبره توصل لما عندهم أنا قلت أن هذا الأمور المسلمة بين المسلمين التي إذا ما تد واحد باني عن الإسلام قادر في حاجة دعوة إلى الإسلام وتبيه الله لا يؤدي منه إلى السخرية سواء <سؤال> أقدر أن هذه لن يلتوفيق بين الأمرين لا لا ما اقبل ذهاب علاذه عنده من هذا التشتيت ديه يصبر حبايبي في دانك هاجه اصول ذا الحين وكما قال للمتكلمين بالعقمه عندما لا يعقلها ويراد اقبلها قلبكني عند رؤوس الموتى ها؟ من فا وكذلك من امات الله قلبه عن ايادي فلم يقبلها هلاكه وموته فلاكه وموته وهو لا تهبل صلوا على النبيات وضحك الجنازه صلوا من الزنادقه وابنائها ومزاحلته وتعمدهم وتمردهم ها ان كانت تظاهرتهم لهم اذ علم أنهم لا يريدون بمزالته الرشده ولا بلشوا يظهرون ايما طلبوا من ذلك الاله يا ابن الاغائ جوبي تمرد انت صلح التطهير يا مان. والتزكي وأبى صلى الله عليه أن يطهرهم إذ حرف كفرهم وأمرهم فكتاب الله أولى ما أعز وأكرم إلا عن آمن بالله واستسلام فأما من أعرض عنه وتمرد عليه فحقيق بأن لا يعلم بسر من أزرار حكمة الله فيه قالوا أن من نحوين الكبار كان الفقير فقر متقر هباله يهودي <تصفيق> مبلغ مهول على انه يعلم كتاب سيبول ورجع <تصفيق> مارو <تصفيق> قالوا له ليش قال فيه ما قال كدا وكدا اي اوجه ولا تكسيرات ما استجاز ما استجاز شتي وش باقي على كلام؟ قاعد على بومه، عاد ما ساعده. اطعم اقدره. ما ساعده ما ساعده ورجع. خمسه وقالوا انت فقير ولا في حاجه قال ما ما ما ساعده. لاجر ربي، اذا داري قال. وابن اختلف اختلف قال المغني حقاته. واحد الشعراء على بيت غلطها وهي قالت انها تروي عن فلان عن فلان عندها عندنا في المحليه كذياك ما غلطت ولا شيء ارسلوا اليها وقرر الكلام واجاب الوجه حقها العربي هذا ذاك ما ادري اطعامه كان قدال يهودي مدري كم مره هذا <تصفيق> Ha ha, gəlsən. Yelm hala gələn.